والدين ومفاهيم وصولة اخذ معنا المراجل والبطولة والدين ومفاهيم وصولة اخذ معنا المراجل والبطولة. يا ظلمورك يا على الظلم كان يتحكم ويحكم شعب إيران والدين بسجن والشاه سجان وجيت انت وثرت ثورة البركان بدت الظلام بمنهج النور يا سيدنا الخمين وصغد دستور بدت الظلام بمنهج النور يا سيدنا الخمين مؤيد من جلال الله ورسوله تخذ معنا المراج والمطوله والدين ومفارب ورسوله تخذ معنا المراج ومن فكر الصميم صدرنا مولى ومحمد الصالحهما من هل زرعوا اسقه الدنيا الدبوله زرعوا اسقه بكو وضمن العباقر برزل الساحة بعدك صوت ثأر صدرنا الأول محمد الباقر عثرة بدرب كل طاغي وجاور صرخ ورعب جانب وجهها الدام من رقب تتخافح بالي لعدار صرخ ورعب جانب وجهها الدام من رقب تتخافح بالي لعدار صعب ايه قدرت تلد دنيا صعب ما قدرت تلد دنيا بسهوله سنان المراجل والبطوله والدين ومفاني موصوله والدين ومفاني موصوله من تكرم ظهرو صدر محمد الصادق أبو مرد من فكر الخمين وصدر اللوين ومحمد الصادق أبو مرد زرع ما رسلك الجنيا الدبلين زرع ما رسلك <محن> وما ننصى الصفات زينبيا عد بنت الهدى اخت الوفية وقفة ويخوها العلوية ضدك الداعي ابن الداعية بخلزي انا بجي بالمحركوها نعمل اخت تمشي بزود اخوها بخلزي انا بجي بالمحركوها نعمل اخت تمشي نادر عد مرة تلقى لرجوله مرت القل رجوله الفنان المراثي البطوله والدين ومقاني موصوله الفنان المراثي والبطوله والدين ومقاني موصوله من ذكر الصنايع صدر الاول ومحمد الصاد ابو هند من فكر الخميين صدر الاول ومحمد الصادق او ممه زرع ما وصلت الجنيا الدبلة زرع ما وصلت الجنيا ظهر فارس الفرسان صدر ثاني لابسه ويلكفان شق ارضه الصحار وثار طفان ليس لبيضه صامد كوفان من الخوف حررنا بجمعته كلها هزت امريكا صارخته من <تصفيق> الخوف حررنا بجمعته كلها هزت امريكا في حد يعدل ما به لولا وكل حد يعدل ما به لولا تخذ معنا المراجل والبطولة والدين ومفاهم ورسولة كما عودناكم دائما على تقديم كل ما هو جديد من استوديوها ومؤسسة الحوراء الإسلامية استوديو الحوراء يقدم انتاجه الجديد بصوت الرادود الحسيني علي كربلاء علي كربلاء ومن على الصدر طرحة الشجرة سيد مقتدى ثمره الثوره صدر ومثله وما ضعف صبره غد الظلم صار حسين عصره ابن بطال والعائل يهابه سيف البارز وطلق قرابه <تصفيق> ابن بطال والشيف يهابه سيف البارز وطلق قرابه وشاكه بعن حساد وعذله وشاكه بعن حساد وعذله فنانا المراجل والبطوله والدين ومقامي موصوله فنانا المراجل والبطوله والدين ومقامي موصوله من ذكر الظلم يصدري الاول محمد الصادق أبو من فكر الخمين وصدر الرويل ومحمد الصادق أبو ممتيل زرع ما وصلت الدنيا الضبولي زرع ما الدنيا الضبولي الإخراج الهندسة الصوتية فؤاد الراجل